حامين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجل مسمى والذين كفروا عما أنذر معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهو عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعذاء كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين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 وقال الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلاثون شهرًا حتى إذا بلوا شده وبلغوا أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحًا ترزاه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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ نِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِنَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ من مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ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 كنا فيه وجعلنا لهم سمعا وبصر وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات الله إذ كانوا يجحدون بأيات الله وعاقبهم ما كانوا به يستهزئون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 بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلاء إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق الأذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُّونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً من النَّهَارِ بَلَغُوا فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ فاسقون